حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث يخرجون من الاجداث كأنهم جراد تشر مهتعين إلى الداع.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 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا, ريحا صرصرا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرْ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 اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الكَذَّابُ الْأَشَر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر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 إن المجنمين في ظلال وسُعُر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مسَّ قر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم حب البصر ولقد أهلكنا أشياءكم ثمل من مدكر